سيهديهم ويصلح باليهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا انتصروا الله ينصركم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت قدمكم والذين كفروا فتعسلهم وأضل أعمالهم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 إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري جنات تجري من تحتها الانهار والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكل الامعام والنار مثول لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلك فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواله مثل الجنة التي وعب المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل ثمرات وغفرة من ربهم كمن هو قايد في النار وسقوا ماء أنحمى وسقوا ماء أنحمى فقطع أمعاهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدا وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تاتيهم بغتة فقد جاء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 فإذا عزم الامر فلو صدق الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم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 ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولا تعريفنهم في لحم القول والله يعلم أعمالكم ولنبل وأنكم حتى نعلم المجايدين منكم والصابرين ونبل وأخباركم.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 إنما الحياة الدنيا لعب وله وإنتوا منه وتتقوا يهتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكمها فيحفكم تبخلوا ويخرج ضوانكم أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا